ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتودلوا واستعنا الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير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 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واعطوا وافقو خير اللى